واش انتا هو انتا اللي قلبي كيبغير انتا هو انت اللي قلبي كيبغير صغير وفيكش الأحوال على أغرمك عويل مبقى يهمك غير المال أنا عمش طول Aquilo é bem بين العقد مع شحياتنا درنا بين العقد مع شحياتنا شفتيتي فيها العداء وقلبي ما غنى شفتيتي فيها العداء وقلبي ما غنى هادشي فيك منويتو Drnę bin na ląd, na żywo pietna. راني كهديتو قلبي ليك عطيتو عمري ليك هديتو قلبي ليك عطيتو في ودك قلبي راني كويتو ديتو عمري ليك هديتو ليك هذا الحبيب قلت هذا هو الحبيب ولقيت لي يفهمني عيشتني في الوسواس كدوبك قهرني في وهاد الحب ما بغيت هذا هو الحبيب والقتلي به مني قلت هذا هو الحبيب والقتلي به مني عيشتني في الوسواس كدوبك قهرني عيشتني في الوسواس دوبك قهرني وهذا الحب ما بغيتو